فخلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وَإِنَّا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بها ذا في آبائنا الأولين إنه إنه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 فَإِذَا استويت أَنْتَ ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خَيْرُ المنزلين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 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هي هات هي هات إِنْ هِيَ ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه ايه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا وَأَوْلُكُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا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 16. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ولكانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به ثامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين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 وَإِنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طقيانهم يَعْمَهُونَ ولقد أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 وَإِنَّ على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السَّيِّئَةَ نَحْنُ نحن بِمَا بما يصفون وقل رب بِكَ بك من همزات الشياطين وأعوذ بِكَ بك رب أن يحضرون حتى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 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العرش الْكَرِيمِ ومن يَدْعُ مع الله إلها آخر لا بُرْهَانَ له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين